اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر في سائر الأسماء والشفاعتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا السر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبار على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاة وعلى آله وعلى آله صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الصادق في س اسمائي والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وَالسِّرِّ سَارِ فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالشِّفَائِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر السار في سائر الأسماق والشفات وعلى صحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر الصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم سر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صل وسلم للنور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل لي وصلب وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر سرري في سائر الاسماء والشفات وعلى علي و صحبه و سلم اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسري الساري والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذى السر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وباق على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسري السا اسمائي والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذات والسر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الذَّاتِ وَالسِّرِّ السَّارِ فِي سَائِرِ الْأَسْمَاقِ وَالشِّفَاتِ وَعَلَا شعبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السري في س. اسمائي والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين والسر السالي في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماء والشفاة وعلى صحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر السار في السار والسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا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 على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماء والشفاعتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله شحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري اسماعي والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا السري في سائر الاسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم سِرِ سَارِ فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالشِّفَائِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم السر الساري في سائر الأسماق والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلى سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلمه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 والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاة وعلى آلهي وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في س والسماء والشفاة وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ Siri Sarivisa Iril Asma'i, wa al-shifati, wa ala ali, wa shabihi, wa salim. Allahumma salim, wa salim, wa ba. على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفااتي وعلى آله وصحبه وسلم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 السري في سائر الاسماء والشفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ النّو السر الساري في سائر الأسماق والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاة وعلى صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري والأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد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 صحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِح على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري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 وان سر يسري في سائر الاسماء والشفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وباري على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاة وعلى آله وصحبي وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسري الساري أسماءه والشفاتي وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ والذاتي والسر السري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسري الساري واسمه والصفات وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي وصلى الصلاة في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماق والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السا أسماءه والشفاتي وعلى آله وشعبيه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ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 صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في س السار أسماءه والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ النّور والسر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وباري على سيدنا محمد النور ذاتي وسلي الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى وشعبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته والسر س والاسماء والشفاة وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ميزادي والسر سادي في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل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 شعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي والسر الساري اسمي والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ النّور الذات والسر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي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 اسماءه والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والسر السار في سائر الأسماق والشفات وعلى آله وشعبه وسلم اللهم صلي وسلم وبار على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه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 السر الساري في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبار على سيدنا محمد النور ذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وع صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السا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 Terima wasal.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 وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر الساري اسمائي والشفااتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا السر السار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وشحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السار في سائر الأسماق والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السا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 وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والشفاعتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وَالسِّرِّ سَارِ فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالشِّفَائِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الذَّاتِ وَالسِّرِّ السَّارِ فِي سَائِرِ الْأَسْمَاقِ وَالشِّفَاتِ وَعَلَى صلى وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري والسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلمه